122. فأنت له تصدى 123. وما عليك ألا يزكى 124. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى 126. عنه تلهى كلا إنها تذكره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 114. فلينظر الإنسان إلى طعامه 115. أنا صببنا الماء صبا 116. ثم شققنا الأرض شقا 117. فيها حبا وعنبا وقضبا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 وَهَجُوهُ يَوْمَ إِذِنَ عَلَيْهَا غَبَرَهُ تَرْهَقُهَا قَتَرَهُ أُلَّا إِكَهُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ